وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما تطرق لكتب التفسير من الأقوال الباطلة التي نشأت من قبل أهل البدع في تفسيرهم للنصوص على مقتضى ما تقرر لهم وفي نفوسهم من الشبه وما حصل لهم أيضا من الخطأ في الاستدلال كما سيأتي بين هنا أن هذه التفسير التفسير أنها مستملة على الباطل لكنه يعرف من جهتين قال وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة يعني أن بطلان هذه التفاسير وما جاء فيها يعرف من وجوه كثيرة لكن هذه الوجوه مرجعها إلى جهتين قال وذلك من جهتين تاره من العلم بفساد قولهم وتارا من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. فبين أن معرفة تفسير الباطلة يعرف من هاتين الجهتين. الجهة الأولى من العلم بفساد قولهم أي بفساد عقيدتهم وبفساد مذاهبهم. فهذا يعرف به التفسير الباطل وهذا مثل من عرف بطلان تأويل المؤولة وتعطيل المعطلة وبطلان ما يدعيه الخوارج والمعتزلة من التكفير بالذنوب وبطلان ما يدعيه المرجئة من خروج العمل من مسمى الإيمان فإذا عرف المقالة الباطلة استطاع ان يميز هذه التفاسير الباطل عن غيرها من التفاسير التي هي موافقه لما جاء في كتاب الله في دلالتها ومعناها فمن اطلع على فساد مقالات أهل البدع يحصل له تمييز واطلاع على اخطائه ولهذا من غفل عن هذه في العقائد الباطلة قد يقع في أخطائهم ولهذا لو نبه بعض الناس إلى أن هناك منهج أو مناهج باطلة في الصفات وأن هناك من يعطل الصفات ويتأول هذه النصوص في الصفات على غير وجهها ومنهم من يشبه فانه يتنبه حتى ولو كان هذا هذه المعرفة معرفة مجملة أما إن كان خالي الذهن عن هذه الشبه وعن هذه البدع ويظن أنها من قبيل أقوال أهل العلم فيحصل له الايهام الذي حصل لبعض المفسرين عندما يذكر أقوال المعطلة والمشبهه ضمن أقوال أئمة أهل السنة ويظن أن هذا من اختلاف العلماء في تفسير هذه النصوص فلا يحصل له تمييز بينما اختلف فيه أهل السنة من الألفاظ التي قد تدل على معنى واحد ويكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع أو حتى من اختلاف التضاد الذي يقع بين أهل السنة لكنه لا يكون بعيدا عن المعنى الصحيح بل في كثير من الأقوال قد يتحير المرجح فيما يرجح منها لأنه يرى أن النصوص قريبة الدلاله على هذه التفسيرات أما أقوال أهل البدع فإنها بعيدة كل البعد عن الحق ولا يتأمل متأمل هذه الأقوال إلا ويدرك أنها أبعد ما يكون عن أن تكون هذه التفسيرات هي معنى كلام الله لأنها معارضة لكثير من الأدلة والنصوص والمعرفه بكلام أهل البدع يكون على مرتبتين معرفة مجمله يعرف به مجمل اقوال أهل البدع كاقوال الرافضه والجهميه والقدريه والمعتزله والاشاعره والكلابيه والمرجئه وسائر الطوائف التي فارقت أهل السنه في بعض مقالاتها او في بعض اصولها وقد يغلب عليها المفارقه من وجوه كثيرة فإذا كان على معرفة مجملة يحصل له العلم المجمل بمخالفة هذه الطوائف للحق والمرتبة الثانية هي المعرفة التفصيلية للمسائل المسائل الجزئية التي تندرج تحت مقالاتهم وتحت أصولهم واستدلالاتهم على مقالاتهم والشبه التي لبسوا بها على الناس وكيفية رد هذه الشبه ومعرفة مداخل هؤلاء وكيف لبس عليهم ولبسهم على الناس فهذه معرفة تفصيلية لا تحصل إلا لقلة قليلة من العلماء ولهذا يتنبه هؤلاء لدقائق الدس الذي يحصل في بعض الكتب من كتب هؤلاء كما أشار شيخ الإسلام أو كما سيأتي في كلامه أن بعض كتبهم مشتمله على الدس لتقرير هذه العقائد ويزين هذا بعض هؤلاء المفسرين بحسن عبارته وفصاحته فيروج أمر هؤلاء على الناس ولا يتنبه له إلا من كان عارفا بالسنة وعارفا ايضا بالمخالفة على وجه التفصيل فإذاً هناك معرفة مجملة يدرك بها العالم معرفة هذه التفسيرات الباطلة وهناك معرفة تفصيلية قد تخفى على بعض الناس ولكن يتنبه لها العلماء الذين يفندون هذه الشبه وينبهون الناس على الدس الذي يحصل في بعض كلام هؤلاء مما يروج على كثير من الناس فهذه هي الجهة الأولى وهو أن يعلم فساد قولهم بالعلم بمعرفته بفساد مقالتهم يعرف فساد التفسير بفساد المقالة بل إن أهل العلم اليوم يعرفون ما قد يقوله صاحب التفسير في هذه الآية لعلمه بمعتقده كأن يعرف ما يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية لعلمه بمعتقده وأنه يسير على طريقة واحدة في تفسيره لهذه النصوص وكذلك كل من كان لديه شيئا من التعطيل فإنه يعرف كلامه في بعض النصوص الصفات دون أن تطلع على كلامه لأنك تعرف المسلك الذي يسلكه هذا المفسر فهذا مما يعرفه العلماء بمعرفة مذاهب هؤلاء وأنهم يسيرون في تفسيرهم لبعض الآيات على طريقة واحدة قال وتاره من العلم بفساد ما فسر به القرآن وتاره يعرف الباطل بفساد طريقتهم بما فسروا به القرآن مثل أن يكون له اطلاع على اللغة فيعلم أن هذا التفسير باطل عندما يؤول أو يعطل المعطل النص بدعوى أن ورود الصفة هنا مجازي وغير حقيقي ولا يكون في السياق ما يدل على دعوى المجاز بل إن النصوص كلها تقطع بالحقيقة فمن كان له معرفة باللغة والطلاع على لغة العرب وعلى ما حرره بعض من يقول بالمجاز في هذا الباب يدرك فساد قول هؤلاء وكذلك من كانت له معرفة بالقرآن حتى ولو لم تكن له معرفة بكلام أهل البدع فإنه يدرك من خلال نظره وتأمله للنصوص أن بعض ما يفسر هؤلاء به القرآن أنه معارض لما أخبر الله عز وجل عن في مواطن أخرى من كتابه فهذا مما يدل على فساد تفسيره وكذلك من كان عارفا بالسنة فإذا كان يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرير المسائل الاعتقادية مما يتعلق بالصفات والإيمان والقدر ثم يجد في تف... تفاسير هؤلاء ما يرد ما ثبت بالسنة يعلم فساد قوله فهذه من المعرفة بالعلم إما العلم بالكتاب وإما العلم بالسنة وإما العلم بلغة العرب وكذلك أوجه الاستدلال وطريقة الاستدلال فإن من كان عالما بالتفسير يعلم فساد قول هؤلاء ولو لم يكن مطلعا على مقالاته أما إذا كان من أهل العلم بالبدع وبمقالات أهل البدع خصوصا إن كان علمه على وجه التفصيل وكان على علم ودراية بالتفسير وأوجه التفسير فإن هذا لا يكاد يخفى عليه شيء من دس هؤلاء بل إنه يكون من أقوى من يفند هذه الشبه كما حصل هذا لكثير من الائمه ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نبه على كثير من أخطاء هؤلاء في دسهم في كتب التفسير ثم بين أن فساد تفسيرهم إما دليلاً على قولهم يعني استدلالاً على قولهم طريقتهم الآن في التفسير إما أن يذكروا الآية استدلالاً بها على قولهم أو جواباً عن المعارض لهم أو أنهم يجبون عن المعارض فإذا جاءت مسألة أو جاءت آية أولوها بما ينصر قولهم أو أولوها بما يدفع عن مقالتهم ويرد على المخالف لهم كما هي طريقة هؤلاء خصوصا إذا كان يغلب على بعض هؤلاء الدعوة إلى عقيدته فإن بعضهم حتى ولو كان لديه انحراف فإنه لا تجد أن الدعوة لعقيدته ظاهرة في كتابه بينما تجد أن بعضهم يقرر عقيدته ويدعو إليها من خلال كتب التفسير بل إن بعض أهل البدع تجرأوا على كتب التفسير من كتب أهل السنة كتفسير بن كثير واختصروه وتاولوا ما تاولوا من خلال مختصر بن كثير كما حصل للصابوني في مختصره لتفسير ابن كثير وكذلك غيره من أهل البدع الذين إذا رأوا إقبال الناس على كتاب من كتب أهل السنة أخذوا يحرفونه إما بطريقة التحقيق وإخراج هذه الكتب للناس وإما بطريقة الاختصار أو الشرح فيلبسون على الناس من خلال هذه المسالك التي يسرقونها في تحريف كلام أهل العلم بعد تحريف كلام الله عز وجل نعم قال رحمه الله ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير مما لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله نعم ثم نبهوا على أن بعض هؤلاء يكون حسن العبارة فصيحا وله معرفة باللغة وبأساليبها ويدس البدع في كلامه أي أنه يدس المقالات الباطلة من خلال هذه الأساليب المنمقة التي يحسنها يحسن الكلام ويحسن اللغة ويحسن الأسلوب والعبارة لكنه يدس هذه البدع والانحرافات في كلامه الذي ينمقه ويزينه بالعبارات الحسنه الفصيحه قال اكثر الناس لا يعلمون يعني لا يعلمون من كلامه ومن دسه ما هو واقع من قال كصاحب الكشاف ونحوه صاحب الكشاف والزمخشري في كتابه التفسير المسمى بالكشاف فيه دس كثير وخفي على كثير من الناس إلا من وفقه الله لهذه العلوم التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية قال حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله لأن هذا الأمر يروج على كثير ممن لا يعتقد الباطل من أهل السنة لكنه يمرر هذه العبارات ويرددها وهو لا يعلم ما تستمل عليه من الباطل في حين أنها هي دعوة لعقيدتهم ولما هم عليه من الانحراف فيرددها من يرددها وهو لا يعلم ما تستمل عليه من المقالات الباطلة ولو سألت عن عقيدته لا تجد أنه يخالف في هذه المساعد لكنه يخفى عليه من دس هؤلاء ما يروج به على عليه وعلى أمثاله ما يظن أنها من التفاسير الصحيحة السليمه من الأخطاء نعم قال رحمه الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في, في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك نعم هذا مثال وهو شهادة من شيخ الأسلام ابن تيمية يقول وقد رأيت من العلماء المفسرين ومن غيرهم يعني من غير المفسرين من يذكر في كتابه أي في التفسير أو في غيره وكلامه أيضا فيما يتكلم به وفيما يقرر في كتابه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم يذكر من كلامهم ومن تفسيرهم في كتبه وفي كلامه ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها التي يعلم فسادها ويعلم أنها فاسدة ولكنه لا يهتدي إلى أن هذا الذي نقله مشتمل على هذا الفساد فيكون هذا ممن ينقل الكلام وهو لا يدري ما يشتمل عليه من الباطل نعم قال رحمه الله ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك نعم ثم يشير إلى أنه بسبب طرق هؤلاء وأساليبهم تطرق إلى التفسير من هو أبعد ضلالا وانحرافا منهم كالرافضة الإمامية وما هم عليه من ضلال ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك فيما هو أبلغ من كلام المعتزله ومن كلام الأشاعرة ومن كلام المرجئه من تلك البدع الخطيرة حتى أصبح يدعي من يدعي في القرآن أن له ظاهرا وباطنا وأن الباطن لا يهتدي إليه إلا الإمام المعصوم وأصبح يدعي من يدعي أن القرآن إنما هو إشارات ورموز لا يعلمها الناس بل لا يعلمها الصحابة بل يدعي بعضهم أنه لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام عن بعض الفلاسفة الذين يجهلون الأنبياء ويزعمون أنهم ما عرفوا التوحيد المحض فتطرق إلى التفسير وإلى كتب التفسير من تلك المقالات الباطلة ما هو أشد من مقالات هؤلاء نعم. قال رحمه الله وتفاقم الأمر في الفلاسفه والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه, عجبة فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر ولئن أشركت لا يحبطن عملك أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين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 نزلت في علي لما أصيب بحمزة نعم ثم ذكر أن الأمر تفاق مشتد عند الفلاسفه والقرامطة والرافضة حتى أصبح تفسير القرآن بهذه الطريقة التي قال فيها شيخ الإسلام فإنه القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه يعني لا ينتهي العجب من كلام هؤلاء من تفسيرهم للقرآن كما تلاحظون من هذه الامثله التي ذكرها شيخ الإسلام التي ليس لما فسروا بها القرآن هنا أي دلالة لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل مثل تفسيرهم لقول الله عز وجل تبت يد أبي لهب يقولون هما أبو بكر وعمر يد أبي لهب هما أبو بكر وعمر فمن الذي يقبل هذا ومن الذي يروج عليه مثل هذا الأمر إلا السذج بل الذين ذهبت عقولهم تماما فإذا أضيفت اليد لرجل واليدان لرجل معروف في لغة العرب أن هذه صفة لفلان فكيف يؤخذ من هذا ويقال أنهما رجلان وأنهما أبو بكر وعمر وكذلك في قول إن لا يحبطن عملك والشرك إذا أطلق في كتاب الله هو الشرك بالله عز وجل إما الأكبر والاصغر فيقال لئن اشركت في الخلافة بين أبي بكر وعمر وعلي أي أن عليا هو الخليفة فمن أشرك غيره معه في الخلافة فكأنما أشرك بالله قد جاء في بعض كتبهم أن من لقي الله بغير ولاية علي عذبه الله ولو كان من الموحدين ولو عبد الله بين الركن والمقام ولهم كلام يطول في هذا وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام إنما هو نماذج يسيره وإلا من اطلع على تفسير هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام لا ينقضي عجب العالم بالكتاب والسنة من كلام هؤلاء ولهم كتاب قديم وهو من أقدم كتبهم يسمى تفسير فرات الكوفي هذا من أعجب كتبهم ما من آية في الأحكام وفي غيرها إلا تفسر وتنزل على الصحابة يعني حتى آية الدين وغيرها كلها تحرف وتؤول مثل ما ورد هنا على أن المراد بها فلان وفلان وأن المراد بهذه الآية كذا وأن الأمر بالصلاة المراد به فلان والأمر بالزكاة المراد به فلان ولهذا هذه التفاسير لا يمكن لعاقل يعقل النصوص وكلام العرب أن يقبل هذا بل إن هذا لا يكاد يروج على أحد من العقلاء فمثل هذه التفسيرات الموجودة في كتب هؤلاء ومشحونة بها ويزعمون أن هذا هو التفسير الباطن لأن بعض هؤلاء لهم اتصال بالباطنية وهم على طريقتهم يقولون هذا هو التفسير الصحيح الباطن الذي لا يعلمه إلا العلماء المحققون وأما السذج فهم الذين يفهمون من هذه الألفاظ ما هو متعارف عليها بين الناس من لغة العرب ولهذا ابن سينا لما كان على طريقتهم وهو من الباطنية وهو من أسرة باطنية وكان أيضا من الفلاسفة أراد أن يقرب عقيدة الفلاسفة إلى دين الباطنية فألف كتاب الإشارات الذي زعم فيه أن القرآن إنما هو إشارات ورموز وبدأ يفسر هذه الإشارات والرموز وهذا على طريقة الباطنية في دعوى أن القرآن له ظاهر وباطل وهو أيضا على طريقة أيضا غلاة الصوفية الذين يقولون إن الدين له حقيقة وأنه ينقسم إلى قسمين إلى علم الحقيقة وعلم الشريعة فالعلماء هؤلاء يعلمون الشريعة والأولياء يعلمون الحقيقة فكم لبس هؤلاء على الناس بدعوى علم الحقيقة أو بدعوى علم الباطن أو بدعوى علم الإشارات أو ما يسمى بالتفسير الإشاري الذي هو مرجعه إلى كلام الفلاسفة حتى إن بعض من ينتسب إلى العلم يودع في بعض كتبه في كتابه بالتفسير من هذا ما يدعى أنه من علم التفسير وهو باطل كذب فإن كلام الله عز وجل كما ذكر بن عباس إما أن يعرف بلغة العرب وإما أن يعرف بالقرآن وإما أن يعرف بالسنة أو بكلام الصحابة التابعين هذه مصادر التفسير وهؤلاء لغيرهم ايضا أن يدعي مثل ما قالوا في القرآن فيفسر ما فسروا بهذه التفسيرات الباطلة بما يقابلها من الباطل الذي يرد به عليهم ف. إذا خرج هؤلاء عن النصوص وعن مدلول النص وعن الأصول التي يرجع إليها العلماء في التفسير فإن لغيرهم أن يدعي مثل ما ادعوا ويحدث مثل ما أحدثوا ويرد الباطل بباطل مثل بدعوى أن القرآن قد دل على هذا نعم. قال رحمه الله ومما يقارب هذا من بعض الوجوه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 وهذا من انصاف الشيخ الإسلام أن في كلام بعض هؤلاء ما يقارب كلام أولئك من بعض الوجوه في أنه يفسر اللفظ بغير ما دل عليه فهو يقاربهم من هذا الوجه وإن كان بعض هؤلاء ليس لهم من فساد العقيدة ما لأولئك ولكنهم ينزلون نصوص القرآن على غير ما دلت عليه مثل من يفسر الصابرين بالرسول صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي يعني كأنه لا هذا يأخذون النصوص ويأخذون كل ما ورد في القرآن من الأوصاف ويقولون المراد بهذا الوصف فلان ومع أنه ليس هناك أي دلالة لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع أن هذه هي الصفة أن المراد بها فلان بل إن هذه صفات كل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة أنهم يتصفون بهذه الصفات من الصبر والصدق والقنوط والاستغفار كل هذه من صفاتهم فهل يقال أن هذا يقوم به الصبر ولا يقوم به الانفاق أو الاستغفار وأن الآخر يقوم به هذا ولا يقوم به هذا باطل فإن هؤلاء من أفضل المؤمنين وشعب الإيمان قائمة بهم وقد حققوا من هذه الشعب الشيء الكثير بل إن بعضهم بلغ الغاية فيما في اجتهاده في طاعة الله عز وجل كما هو مشهود كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يخص بعضهم بوصف دون وصف وكذلك في مثل قوله محمد رسول الله والذين معه قالوا أبو بكر أشداء على الكفار عمر وحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي فهذا فيه تلاعب بكتاب الله عز وجل وفيه حط من قدر هؤلاء فيه حط من قدر هؤلاء وهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم قامت به هذه الصفة وخلت منه الصفة الأخرى بل إنهم متصفون بهذا والكلام العربي واضح في أن مثل هذه الصفات أنها صفات للذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصفهم بعده صفات والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه تراهم ركعا سجدا فهذه صفات لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه ولم يقول الله عز وجل ولي من معه يتصف بكذا وبعضهم يتصف بكذا وبعضهم يتصف بكذا ففرق بين هذا الأسلوب وبين هذا السياق الذي ورد في مثل هذه الآية ويخرجونه عن دلالته إلى هذه المعاني قال وأعجب من ذلك فول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين عليه هو أعجب لأن هذه ليست من صفات البشر بخلاف الصفات السابقة لأنها يتصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندما يقال التين أبو بكر فأي دلالة اللغة تدل على مثل هذا التفسير ثم قالوا أمثال هذه الخرافات الخرافة هو ما لا حقيقة له وهكذا هذه التفسير هي الأشياء التي لا حقيقة لها التي تتضمن تاره تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال أي بأي حال من الأحوال لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع بدلالة الكتاب أو بدلالة السنة ولا من جهة السياق ولا من جهة النقل والخبر عن الصحابة والتابعين وإنما يفسرون القرآن باهوائهم وعقوله وهذه التفسير التي ذكر في القسم الثاني مما يغلب على كثير من المتصوفة ومن كان على طريقتهم الذين يفسرون القرآن بهذه الطريقة قال رحمه الله فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال وقوله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه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 وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل, من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك ثم ذكر أن هذه الألفاظ لا تدل على, هذه على هؤلاء الأشخاص بحال بأي وجه من أوجه الدلالة ثم قال وقول الله عز وجل والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه يعني هذه صفات للذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي يسميها النحاه خبرا بعد خبر أي أنه يخبر عنهم باكثر من صفه فهي صفات لمن مع النبي صلى الله عليه وسلم وليست هي مختصه ببعضهم دون بعض أو أن بعض هذه الصفات لبعضهم دون بعض قال والمقصود هنا انها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه لأنهم موصون بهذه الصفات ولا يجوز أن, تكون أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد أي أنه يقصر هذا الوصف على شخص واحد وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق هذا أيضا وجه آخر من أوجه التفسير الباطن وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد يأخذون الألفاظ العامة المطلقة ويحصرون في شخص كقولهم في قول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده يقولون المراد بهذا الوصف الإيمان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هذه الولاية لعلي وحده ولا شك أن هذا قصور بهذا اللفظ عن معناه العام الذي يشمل أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان أيضا على طريقهم وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده أريد بها أبو بكر وحده ولا شك أن هذا باطل وهذا يخالف أيضا ما جاء في بعض كتب التفسير من قول بعض المفسرين الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر على سبيل التمثيل لأن الشيخ الإسلام نبه على أن بعض المفسرين كان يذكر بعض هذه الألفاظ ويذكر بعض الأفراد التي تدخل تحت هذا العموم على سبيل التمثيل لا الحصر فهنا انتقاده لهؤلاء أنهم يقولون الذي صدق به أبو بكر وحده فلا شك أن هذا باطل لكن من قال الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر على سبيل التمثيل كما ذكر الذي لا يقتضي تعريف الحد وذكر الحد لهذا الوصف وإنما يريد به التمثيل فهذا موجود في بعض كلام السلف لكنهم لم يقولوا إن هذا الوصف أو إن هذا الذي هسر به النص هنا أنه مقتصر عليه أن الذي جاء بالصدق مقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر أنه مقصور على أبي بكر بل إن كل الأنبياء جاءوا بالصدق وكل من صدق الأنبياء فهو داخل في هذا الوصف وصدق به وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده أيضا هذا أيضا من قصر اللفظ العام على فرد من الأفراد ودعوى أنه خاص به وهذا باطل معي. قال رحمه الله وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل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 ثم يشير الشيخ الاسلام هنا إلى نموذج من بعض الأخطاء التي وقعت في كتب التفسير في مثل تفسير ابن عطية وأمثاله. قال أنه أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. أي أن هذا التفسير أنه أسلم وأفضل من تفسير الزمخشري. قال ولو ذكر كلام السلف الموجود في تفسير في التفاسير المأثور عنهم على وجه لكان. أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقل ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه أقوال المحققين أنه ينقل من بعض تفسير من بعض كلام السلف من بعض أقوالهم ثم يقول وقال المحققون ثم يذك يذكر بعض الأقوال المخالفة لقول السلف فكأنه يورد بعض هذه الأقوال أنها مأثورة ثم بعد ذلك ينقل ما يزعم أنه أقوال المحققين قال إنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله أصولهم يكون كلام المحققين عند مثل هذا أنه يعرض عن أقوال السلف ثم يقول وأقوال المحققين في كذا فينقل بعض كلامهم الذي يقرر عقيدتهم قال وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزله أي فيما ينقله من بعض هؤلاء من أهل الكلام قد يكون بعض هؤلاء أقرب إلى السنة من المعتزله لكنه من الكلام الباطل قال لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق من حقه وهذا من انصاف الشيخ الإسلام وهذه مسألة عظيمة دائما ينبغي الوقوف عند الانصاف في النقد وفي الرد على المخالف فإن الإنصاف أعظم ما يتقرب به الله عز وجل العدل والإنصاف وهذا في مقام النقد والتمييز بين الكتب بين كتب التفسير وفي مقام الحكم وأما في مقام التحذير فيذكر تذكر المخالف ويحذر من هذه الكتب لكن إذا كان في مقام الحكم والمفاضلة بين هذه الكتب فإنه يذكر ما في هذا وما في هذا قال ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب أي على المذاهب الباطلة وأن في انتصار لبعض المذاهب المخالفة لأن بعض الكتب صنفت للانتصار لمذهب معين كمثل الكشاف للزمخشري أو بعض كتب الرافضة فهي انتصار لبعض عقائدهم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 وزعم أن التحقيق في قول غيرهم وقرر الباطل مما لا يكون من أقوال السلف فيكون هذا من مما هو شبيه بقول المعتزلة وكذلك من صنف بالانتصار لعقيدته من أهل نعم. قال رحمه الله وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه نعم ثم أشار هنا إلى مسألة التأثيم والتخطئة قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك هذا لابد أن يقرر أن من عدل عن تفسير الصحابة والتابعين فإنه مخطئ ولا بد أن يبين هذا الخطأ بل مبتدعا لأنه سلك طريقا غير طريقه وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه إذا كان سلك الإجتهاد إذا كان سلك مسارك الاجتهاد. وأما إن لم يسلك مسالك الاجتهاد فليس هو كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاه إذا اجتهد والاجتهاد معروف وطريقه معروف وأما أن يعمل عقله وهواه واتباعه لطائفته في تفسير كلام الله عز وجل فليس هذا من المجتهدين لكن الشيخ الاسلام يشير إلى بعض من وقع في بعض الأخطاء من المفسرين الذين ليس لهم درايه ولا معرفة لكلام أهل البدع فاجتهدوا في تفسير القرآن فأخطأوا وإن سلكوا مسالك غير مسالك الصحابة ظن منهم أن هذا من العلم الذي حقق بعد عصر الصحابة وأن للناس فيه تحقيقات لم يطلع عليها الصحابة ولا شك أن هذا لا يحصل إلا مع جهل بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الإنسان يؤتى من قبل علمه وأما من جهة اتباعه فقد لا يكون عند الشيء من الهوى لكنه يؤتى من جهة العلم فإن فتنة الناس إما من جهة الجهل وإما من جهة الهوى وهذا حال الأمم الماضية مثل اليهود والنصارى فاليهود أهل الهوى والنصارى أهل الجهل فبعض هؤلاء قد يأتيه النقص من جهه الجهل فيظن أن هذه تحقيقات وعلوم نقحت بعد عصر الصحابه فيعرض عن كلام السلف ليس عن هوى وليس عن سوء ظن بهم لكن يظن أن هذا هو الحق فهذا قد يغفر له وأما من أعرض عن طريقهم وهو متهم لهم يطعن فيهم ويكفرهم ويبدعهم ويفسقهم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 وهم أعلم الناس بالحق فمن خالفهم فهو من المنحرفين عن طريقهم ويكون ممن جمع بين الخطأ في الدليل والمدلول كما تقدم إلى أن الخطأ قد يكون في الدليل والمدلول وقد يكون في المدلول فهؤلاء جمعوا بين الخطأ في الدليل من حيث ظنوا أن هذا الدليل يدل على تلك المسائل وفي المدلول والمعنى الذي قرروه قال ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبه يذكرها إما عقليه وإما سمعيه لا يخالفهم أحد إلا بشبه يظن أنها حق وأما من عرف العلم وعرف ما كانوا عليه فإنه لا يجد في نفسه شيء مما جاء من كلام الصحابة بل يجد أنه هو الموافق للعلم ولهذا كان أهل السنة يعظمون وما زالوا يعظمون أقوال الصحابة والسلف في التفسير وفي غيره من أنواع العلوم وإذا جاءهم الأثر عن الصحابة فريحوا به ولا يعدلون عنه لغيره بخلاف أهل البدع الذين يسيئون الظن بهم ويتفضلون عليهم ويرون أنهم بمنزلة العوام فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم قال رحمه الله والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتاولوه على غير تأويله نعم هنا يشير أن المقصود التنبيه على مثار الاختلاف أو سبب الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي سلك أصحابها هذه المسالك في تحريف الكلم عن مواضعه وعبارة الشيخ الإسلام هنا دقيقة عندما قال تحريف الكلم عن مواضعه لأن تحريف الكلم عن مواضعه هو التحريف المتعلق بالتفسير وأما تحريف الكلم من بعد مواضعه فهو تحريف للفر فبين أن هؤلاء ممن حرفوا الكلم عن مواضعه قال بعض المفسرين من بعد كونه موضوعا في مواضعه أن اللفظ له مواضع أن هذه الألفاظ لها مواضع وكل نص له موضع من المعاني فهم يحرفونه عن مواضعه التي وضعها الله عز وجل نعم. قال رحمه الله فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلس يخالف تفسيرهم وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق نعم قال فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق أن يعلم القول الذي خالفه أهل البدع وأنه الحق الذي عليه الصحابة والتابعون وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم أن يعرف الحق الذي دلت عليه النصوص وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسير هؤلاء وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع لأنه لا بد من إدراك هذه المسائل أن يعرف التفسير الحق وأن يعرف أن تفسيرهم مخالف لتفسير السلف، وأن يعرف أن تفسير هؤلاء محدث ثم مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة، وهذا ما أشرنا إليه في العلم المفصل بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، أن يعرف بالطرق المفصلة والأدلة المبينة الموضحة لفساد قولهم بالأدلة التي نصبه الله عزوجل لبيان الحق لأنه كما قال بعض السلف ما من بدعة إلا وردها في كتاب الله وما من حق إلا ودليله في كتاب الله فكل حق فقد نصب الله عز وجل عليه الدليل من كتاب، لأن الأصل أن هذا الدين قد بينه الله ووضحه، ولم يترك شيئا منه فما من حق وما من مسألة في الدين إلا وقد جاء الدليل عليها من الكتاب والسنة وما من بدعة وضلالة إلا وردها في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا من عرفه وجهله من جهله فردها إما أن يكون ردا مجملا أو مفصلة فالرد المجمل بأن تكون هناك أصول مثل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فهذه الآية دلت على كمال الدين فما من مبتدع يحدث بدعة إلا وهذه الآية رد عليه في أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى... تكمين ولهذا قال ابن عباس... أكمله الله فلا ينقصه أبدا أكمله الله عز وجل فهو لا يحتاج إلى من يكمله لا يحتاج إلى من يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الوضعون... نكذب له ولا نكذب عليه ولا يحتاج أن يزاد في الدين... محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج أن نحدث وسائل جديدة... بدعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وقد شرع الله لنا في تقرير هذه المحبة بالقلوب والألسنة والأعمال ما هو معلوم من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الانسان أن يحدث أحد بدعه بدعوى أنه يريد بها الدين إلا ويكون قد دخل في البدع ولهذا قال العلماء العالم لا يبتدع العالم لا يبتدع لأنه ما من شعب من شعب الإيمان إلا ويعلم الدليل عليها على مشروعيتها ثم يعلم الدليل على كيفية أدائها ولهذا العابد يحتاج إلى نوعين من أنواع الأدلة النوع الأول أن يعرف الدليل على المشروعية وبهذا يسلم من البدع الحقيقية الأمر الثاني أن يعلم الدليل على الكيفية ومن هنا يسلم من البدع الإضافية لأن البدع كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين إما أن تكون من قبل البدع الحقيقية وهي التي ليس لها دليل يدل على مشروعيتها مثل ما أحدثه بعض أهل البدع من الموالد المولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محظة بدعة حقيقية ليس لها دليل يدل عليها فإذا عرفت الأدلة الشرعية وعرف ما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتجنب البدع الحقيقية لكنه قد يخفى الأمر في أنه يعلم الدليل على المشروعية مثل أن يعلم أن الله شرع لنا الصلاة والصوم والزكاة والقيام والصيام ثم يؤدي هذه العبادات بطريقة مبتدعه فيدخل في البدع الإضافية فإذا علم الدليل على المشروعية وعلم الدليل على كيفية هذه العبادة السليمة من البدع، وقد من الله عز وجل بالتفصيل في هذه المسألة في تجريد الاتباع في الفصل الخاص بالتفاضل في العمل باعتبار المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فبعد تأمل هذه المسألة وإذا مرجعها إلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العبادة ثم بعد ذلك اندرج تحت كل مسألة من هذه المسائل المسائل وهذا الباب لو كتب فيه يعني كتابا لربما استوعب جزئيات هذه المسألة لأن فيه تفصيلات كثيرة متعلقة بالمتابعة تخفى على كثير من الناس ومن أنواع المتابعة المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يداوم عليه وما يترك أحيانا وما يداوم عليه في السفر أو في الحضر وما كان يوجه إليه الأمة وقد يقال أنه ما فعله لشغاله بما هو أعظم وأهم فهناك مسائل كثيرة تحتاج لدراسة وتأمل في هذا الباب فمن كان على معرفة بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبما شرع الله له من الدين ومن شعب الإيمان سلم من البدع الحقيقية ومن كان على معرفة بكيفية العبادات وأدائها وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ادائها فإنه يسلم من البدع الإضافية وهذا الباب يشكل على كثير من الناس لأن باب العبادات وما شرع الله عز وجل لعباده خصوصا في السنن والنوافل يتفاوت الناس فيه بحسب قوتهم وضعفهم وبحسب قدرتهم فما يشرع لفلان قد لا يكون هو المشروع لفلان ومن هنا خفيت هذه المسائل على كثير من الناس فظن بعض الناس أن ما يشرع لفلان هو ما يشرع لفلان فالذي يشرع للعالم غير ما يشرع للعام وما يشرع للرجل غير ما يشرع للمرأة وما يشرع لصاحب القوة في باب من أبواب الخير غير ما يشرع لغيره ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه وما قال ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء الفرائض قال بمثل آداء ما افترضته عليه فكل إنسان فرض الله عز وجل عليه فرائض وهذه الفرائض أكثر الناس يشتركون فيها وهي الفرائض المعلومة من الصلوات الخمس والصيام الواجب وسائر العبادات ولكن هناك فرائض تجب على بعض الناس ولا تجب على البعض الآخر تفاوت الناس فيها حتى إن فروض الأعيان قد تكون متعينة فروض الكفايات قد تكون متعينة على القادرين فهذا باب واسع جدا لا يتنبه له الكثير ممن يتكلم في هذا الباب فإذا رجع الناظر في الأدلة تميزت له المسائل وأصبح يفرق بين هذه المسائل ويكون على سلامه من البدع التي وقع فيها كثير من الناس والتي سلم منها خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه المسائل التي ذكرت شواهد من كلام الصحابة في تقرير هذه المسائل وهي مذكورة في الكتاب من أرادها فيرجع اليها إليها في موطنها من هذا البحث نعم قال رحمه الله وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره نعم هذا تنبيه لأن ما وقع لهؤلاء من الأخطاء في التفسير وقع لبعض شراح الحديث ودائما الشيخ السامي ينبه على هذه المسألة في أن هناك تقارب بين ما وقع للمفسرين أنه وقع أيضا لبعض شراح الحديث لأن الباب واحد هؤلاء يفسرون القرآن وهؤلاء يشرحون الحديث فكما أن أولئك تأثروا بما تأثروا به في التفسير كذلك حصل لهؤلاء تأثر في شروحهم للسن والحديث نعم. قال رحمه الله وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا ثم هنا عشار إلى الشبب الثاني أو إلى النوع الثاني من الخطأ بعد أن ذكر أن أولئك الذين وقعوا في الخطأ في الدليل والمدلول هم الذين قرروا المقالات الباطلة فهم أخطأوا في الدليل والمدلول في الدليل أنه لا يدل على هذه المقالات والمدلول أن هذه معاني باطلة أما القسم الثاني وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاط والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل أن يكون هناك معنى صحيح مثل الأمر بالصلاة فيأتون لآية لي ليس فيها الأمر بالصلاة فيقولون هذه تدل على الأمر بالصلاة أو الأمر بكذا فهذا خطف الدليل وإن كان المعنى هذا صحيح قد يأتون لشعب من شعب الإيمان ويتمحلون في الاستدلال لها مع أن الأدلة دلت عليها من وجه آخر لكن هل دل عليها هذا الدليل؟ فبعض الناس لا يكاد يميز ومن هذا الباب أن بعض الناس لا يبالي برواية بعض الأحاديث الضعيفة في بعض فضائل الأعمال التي ثبتت في الكتاب والسنة يقول لأن هذا ثبتت مشروعيته فبعد ذلك يتساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة إذ المقصود هو تقرير الحق هذا باطل لا يجوز ان يستدل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما أن الإنسان هو مطالب بالدليل فيما يعمل أيضا هو مطارب بالدليل فيما يعتقد فلا يجوز له أن يعمل بعمل يعتقد أن ثوابه كذا بحديث موضوع أو بحديث ضعيف بل يجب عليه أن يعتقد الحق في العمل وفي الثواب الذي أعده الله لهذا العمل فهؤلاء يقعون في مثل هذا أنهم يفسرون القرآن وينزلون هذه الآيات على معاني صحيحة دلت عليه الادله وهؤلاء يفارقوا القسم الأول أن القسم الأول يفسرون القرآن بمعاني باطلة بدع محدثه أما هؤلاء يكون ما فسروا بها القرآن معاني صحيحه الثابتة بالأدلة الأخرى لكن هذا الدليل لم يدل على هذا المعنى ولهذا قاء سماهم أو وصفهم هنا بأنهم أخطأوا في الدليل أي في الاستدلال بهذا الدليل وحملوا هذا الدليل ما لا يحتملهم قال مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير أي ما جاء في هذا التفسير من بعض الأقوال التي لا يحسن الاستدلال لها وإن كان إنما يقرر معاني صحيحة لكنه لا يستدل لما يقرر بأدلة تدل على هذه المعاني قال وإن كان فيما ذكروه وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول هنا يشير إلى أن بعض هؤلاء أيضا قد يذكروا بعض المعاني الباطلة فإذا كان وصل الأمر إلى هذا يكون قد دخلوا في القسم الأول وهم الذين أخطأوا في الدليل وفي المدرول قال فإن ذلك يدخل في القسم الأول والخطأ في الدليل والمدرول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا أي أن المعنى باطل بخلاف ما أشار إليه هنا في هذا القسم أن المعنى صحيح لكن يحملون النص ويستدلون به على هذا المعنى وليس فيه دلالة عليه نتوقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه والمسلمين أجمعين هذا سائل يقول حفظكم الله ما حكم التحريف اللفظي التحريف اللفظي لا شك انه جريمه اشد من التحريف المعنوي لان التحريف المعنوي قد يظن من يحرف المعنى بجهله بالنص أن اللفظ ان المعنى محتمل لهذا اللفظ اما التحريف اللفظي لا يرتكبه الا متعمد مثل أهل البدع الذين حرفوا القرآن وادعوا أنه محرف وزعموا أن الآية نزلت كذا وحرفت إلى كذا والصقوا هذه الجريمة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه جريمة لا يقدم عليها مسلم وبإجماع أهل العلم أن من حرف لفظا من كتاب الله عز وجل فإنه كافر ومن غير حرفا عن مكانه فإنه كافر لتحريفه لكلام الله عز وجل ولتغييره لألفاظه وكذلك من تعمد تحريف المعاني بحيث يقرر الباطل فلا شك أن هذا خطير إن لم تكن له شبهه أو له عذر لا شك أن هذه التفسيرات باطلة ليس لهذه التفسيرات أي دلالة بأي وجه لكن مع هذا أصحاب الشبه ينظر في كلامه ما الذي أراده لأن الإنسان إذا كان في سلامه وعافية يدرك يعني بعد كلام هؤلاء عن الحق لكنه لو فتش بعض الناس فيما هو فيه من البدع والضلال لعرف الناس ضعف عقول بعض هؤلاء فإذا كان هذا من جهة ضعف العقول وعدم الإعراض عن النص فيعذرون بضعفهم إلى درجة أن بعضهم قد يبلغ يعني إلى ما يقرب من حال الجنون والمجنون معذور والساذج والمعتوه معذور فبعض الناس فيه ضعف ولا شك أن من أعظم ما يضعف العقول البدع ولهذا تجد أن أغرق الناس في التصديق بالمخاريق هم أغرقهم في البدع وأسلم الناس من التصديق بهذه الأباطين أبعد الناس عنهم أهل السنة حتى ولو كانوا من العوام بارك الله فيكم يقول هذا السائل بعض التفسيرات التي ذكرها شيخ الإسلام من التفسيرات الباطلة في تفسير الآية بأشخاص معينين فيها مدح لبعض الصحابة فهل هذه من تفسيرات الرافضة أو هي من تفسيرات طوائف أخرى القسم الأول من تفسيرات الرافضة وأما الثاني الذي قال يقرب من هذا هذه من بعض تفسيرات الصوفية ومن بعض أهل الكلام الذين ليس لهم انحراف عن الصحابة لكنهم يجعلون بعض هذه الصفات وصفات المؤمنين أنها خاصة ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من التلاعب بكتاب الله فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على خير وجمعوا بين هذه الصفات فكون يقال أن هذا في أبي بكر وهذا في عمر وهذا في عثمان وهذا في علي هذا أيضا حق من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يقول هذا السائل يذكر بعض أهل العلم أن التفسير الرمزي للنصوص هو معروف عند اليهود وأدخله بولص في دين النصارى ومنهم اخذه الباطنية وفسروا به النصوص فهل هذا صحيح؟ الله أعلم ولكن كثير من البدع وكثير من حرفات الموجودة في المسلمين في من انتسب إلى الإسلام أخذت من اليهود والنصارى انتقلت من اليهود والنصارى ومن الفلاسفة عن طريق الكتب التي ترجمت في عهد المأمون وعن طريق بعض أهل البدع الذين دخلوا في الإسلام ونقلوا ما لديهم من المقالات الباطلة إلى المسلمين نعم. بارك الله فيكم يقول هذا السائل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من عدل عن تفاسير الصحابة والتابعين كان مخطئا بل مبتدعا وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطأه نرجو زيادة توضيح لكوني في كونه مبتدعاً مع اجتهاده وغفران خطئه نعم سبقاً نبهت على أنه, أنه يفرق في الاجتهاد ال... ال... ال... ال.. الاجتهاد الشرعي الذي قال الله عز وجل إذا اجتهد الحاكم فذكر العلماء أن الاجتهاد هو أن يجتهد فيما يعني أمر أن يجتهد فيه ولهذا ذكروا أنه لا اجتهاد مع النص فإذا جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ثم يقول انا أريد أن أجتهد فهذا قد يدخل إلى قد يبلغ به حد الكفر لأنه يعرض عن الشر وكذلك مما يقرب من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة فإذا أعرض عنها لا يكون من المجتهدين الذين اجتهدوا في ما أمروا به لكن كما قلت أن بعض الناس قد يكون فيه ضعف في العلم ومن شدة البدع والتلبيس قد يظن بعض الناس أن هناك تحقيقات توصل إليها المتأخرون ولم تحصل في عصر الصحابة فيظن أن هذا من التحقيقات النافعة التي كانت هي من جهود العلماء بعد عصور متطاولة فقد يحصل هذا بل هذا يظنه كثير من الناس ممن لم يعرف قدره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما من عرف قدر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلم انه ما من علم موجود في المتاخرين الا ومرجعه الى علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون هناك استنباط واجتهاد لعالم عالم بالكتاب والسنه يفتح الله عز وجل به عليه كما يحصل لمثل الشيخ رسام التيميه وهذا ايضا ما حصل لهم الا بعد ان درسوا كلام السلف ف يعني تفقه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن الله عليهم بفهم وفق وأما أن يعرض الرجل عن كلام السلف عن كلام الصحابة والتابعين ثم يرزق العلم والفقه ويكون له سبق دون أن يسلك هذا الطريق هذا لا يوجد في الواقع ابدا لأن هذا العلم ميراث أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن سلك هذا الطريق يرجى له أن يوفق لبعض المسائل والاجتهاد وأما الاعراض عن كلام الصحابة والتابعين فهذا لا يحسب إلا من قبل أهل البدع ولهذا ما أعرض أحد عن طريقهم فحمدت طريقته ولو كان من أذكى الناس فهؤلاء الفلاسفه والمتكلمون مع ذكائهم وفطنتهم لم يوفقوا مع جلدهم وطول بحثهم وذكائهم وفطنتهم لم يوفقوا بل إن بعض كلامهم يضحك من الصبيان الآن عندما تسمع بعض كلام هؤلاء يتعجب منه بعض الآن صغار السن أما من داوم على كلام السلف من الصحابة والتابعين فإنه قد يرزق الفقه والعلم ويحصل له اجتهاد في بعض المسائل يعني لم تحصل في عهد الصحابة وهذا ظاهر في مثل شيخ الإسلامة بن تيمية الذي كان من أعرف الناس بكلام السلف وهو من أقوى الناس في الاجتهاد بعدهم بل حتى بعض الذين وجد عندهم خلل لما كان لهم الطلاع على كلام السلف لم يكن خطأه كخطأ غيره مثل ابن حزم ابن حزم كان له عناية بالنقل والأحاديث كلام التابعين السلف فوجدت له أوهام كبيرة لكن له تحقيقات جيدة بحسب الطلاع على كلام السلف ولهذا يذكر في العلماء وتقتنى كتبه بخلاف يعني من كان على طريقته في العقيدة من الجامعية والمعتزلة فإنه لا يذكر فمن تأمل إلى هذه المفارقات يدرك أن الإنسان يقوى بعد توفيق الله عز وجل في العلم بحسب توفيق الله عز وجل له في الرجوع الكتاب والسنة وكلام السلف حتى الغزالي مع انحرافه في كثير من الأبواب لما كانت له عناية بالنقل كلام السلف والرجوع لها وفق في بعض الأبواب بخلاف يعني من كان من أقراني ممن لم يكن له عناية بهذا لم يحصل لهم ذلك التوفيق وأما من كان علمه وبحثه مرجعه إلى كلام السلف والاجتهاد فيه مع العقل والفطنه والجلد فإن هذا لا يمكن أن يقدر الأثر العظيم الذي يحصل لمثل هذا العالم في الأمة مثل شيخ الإسلام التيمية والإمام بن القيم والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهؤلاء الأئمة الذي إذا نظرت إلى أثر الرجل في الأمة يتحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل ليس المقصود الاجتهاد الكامل وإنما هو نوع اجتهاد فهو نوع اجتهاد ولكنه لا يسلم من البدع والهوى ولهذا يبدع بهذا يبدع بهذا أما الاجتهاد الصحيح فإنه يهدي إلى الحق فهؤلاء لهم نوع اجتهاد ولهذا لم يسلموا من البدعة لهم اجتهاد مع أنهم لم يسلموا من البدعة أما الاجتهاد الصحيح فإنه لا يمكن أن يفضي بهم إلى هذه الأقوال الباطلة بارك الله فيكم يقول هذا السائل أبو عبد الرحمن السلمي صاحب حقائق التفسير هل هو التابعي المعروف لا أعلم هذا ولعل أنه راجع المسلم بارك الله فيكم يقول هذا السائل ذكرتم في درس سابق ان الحروف لا تنوب بعضها عن بعض في القرآن فهل قوله تعالى امنتم من في السماء من هذا القبيل فلا يقال ان على نابت عن ان في نابت عن على هو كما تقدم ان الحروف ان الاصل فيها انه اذا جاء الفعل والحرف ان الصواب هو تضمين الفعل معنى فعل اخر واما الحرف على الصحيح انه لا ينوب عن حرف اخر لكن بعض الحروف يكون لها اكثر من معنى مثل في ففي يأتي بمعنى على ويأتي بمعنى أنه يتضمن الشيء بمعنى الظرفية فهذا ليس معنى أن فيه هنا ناب على لكنه يأتي بمعنى على كما قال أخبر الله عزوجل عن فرعون قال لأصلبنا في جذع النخل لأن فيه هنا بمعنى على فيه هنا بمعنى على نعم بارك الله فيكم جاءت عدة أسئلة عن بعض كتب التفسير هذا السائل يسأل عن كتاب الجلالين ما رأيكم فيه؟ تفسير الجلالين فيه تأويل مع كونه مختصر وفيه فوائد لبعض العامة إلا ان فيه تأويل وفيه مخالفات في باب العقيدة كتاب تفسير القرآن للشيخ فيصل المبارك فيصل المبارك؟ ما اتطلعت عليه وهذا يصل عن كتاب التفسير الميسر. الشيخ أبي بكر؟ لا فيها تفسير طبع في المجمع. الميسر هذا الذي مختصر من فتح القدير؟ لا طبع في المجمع المصحف. أوه. نعم التفسير الميسر الذي خرج في المجمع هذا جيد في الجملة ويعني يقوم عليه وقام عليه بعض الأهل العلم ومشايخنا الذين لهم عنايه بهذا. ما طلعت اطلاع مفصل على هذا لكن مثل هذه الكتب التي ي... تشرف عليها هذه الجهات النفس تطمئن لما فيها نعم عن كتاب زبده التفسير من فتح القدير للأشخة. هذا مختصر لفتح القدير وايضا الحكم المفصل عن هذا ال... هذا الكتاب لا استطيع ان احكم عليه لكنه هو مختصر اما فتح القدير ففيه مخالفات وانتقل ل هذا الكتاب من بعض المخالفات الموجودة عند ابن حجر كما ذكر بعض المحققين أنه أن الشوكاني ينقل كثير عن ابن حجر فقد ينقل بعض ما جاء من الأخطاء التي وجدت في كتب ابن حجر نعم بارك الله فيكم هذا أخ يسأل عن قراءة كتاب التفسير والمفسرون للذهبي ما رأيكم في ذلك على كل حال هذه الكتب لا يمكن الحكم عليها حكما عاما بحيث يحكم بأن ما فيها حق أو باطل ولكن ينظر في هذه الكتب ومستملت عليه من التحقيقات النافعة التي يستفيد منها الباحث ويكون له الطلاع ومعرفة بالنقد لأن مثل هذه الكتب التي تعنى بنقد كتب التفسير وكون المؤلف ينتقد هذه الكتب لا بد أن تكون له أهلية فمثل هذا الباب لا يؤخذ إلا عن المحققين من أهل العلم مثل الشيخ الإسلام بن تيمية وأما من هو دونه فإنه قد يكون الخطأ في نقده لكتاب غيره معه. بارك الله فيكم يسأل أيضا عن كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي نعم هذا أيضا لا يسلم من وقوع بعض الأخطاء في العقيدة لأن صاحبه لا يسلم من التأويل وإن كان هو في باب الفقه في تقرير المسائل يعني مفيد في هذا الباب بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما الطريقة المثلى لمن أراد أن يتأصل في علم التفسير فما المتون والأصول التي يضبطها طالب العلم في هذا الباب أنا أحيل هذا السؤال إلى بعض الزملاء المتخصصين في التفسير ومن بعض إخواننا الذين لهم عناية خصوصا بعض الأخوة الذين لهم نشاط وجهد في الدعوة مثل أخون الشيخ علي التويجري وأخونا الشيخ مسعد الحسيني وهم متخصصان في التفسير ولهم عناية بالطلبة فرجعوا إليهم في هذا نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين